ยี่ส <Book> 2บสา2สามสการเรียนภาษาต่างชาติเรียนภาษา ا ่างชาติการเรียนภา ا าต่างชาติเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت ا ل إ س ب ا ن ي ا ه هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ ا لديّ ن ك نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية.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 اللغات متشابهة إلى حد ما. ديشان أستطيع أن أفهمها جيداً. أستطيع أن أفهمها جيداً. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. ديشان ي พ ن َ و َ ل ك ِ ت َ ا ب َ ي د ا ز ي ا ل ك ا ع م ل ا خ ي ع ا ء ك ث ي ر ة و م ي ْ ا ن ي ع ا ل ك ا ة ع م ل ا ن ي ع و ُ ن و ا ل ك ِ ت َ ا ب ة ُ ش َ ي ْ د ي ش ن ي و ُ ن و ا ك ت ا ب َ ي ص ح ح ل د ا ئ م ا أرجو أن تصح لي دائماً. ออกเสียงของ ك ن ت م ا م نطقك جيد تماماً. ك ن د ي ة ك ل ج ي د ت م ا م ا ك ُ ن ي َ ة ً ج ي د ن د ة ك ج ة ي ة ن د ك ج ة ي ة ي ن ت ط ي ع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. مااسك لغة أمك هي لغتك الأم. คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ هل أنت تتعلم في دورة لغوية? هل أنت تتعلم في دورة لغات? คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ أيمنهج تستعمل? أيمنهج تستعمل? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. ديّشان ن ึก ش ื่ النصيّة ماي أوكا. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. ديّشان لّزميّ ل َّ ي َ ا و كا. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.